بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللakhirah khayrun lak min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fa tarda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 وأما بنعمة ربك فحدث